بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 ومن الناس من يقول آمنا بالله وفي اليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله على الذين آمنوا وما يحدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا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 قَوْمَ آمَنَ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهددين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فَمَا إِذَا أَضَاءَ أَسْمَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ ورعد تجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شعداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة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 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَى فَيُقَطَّعُ لَنَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَسْفِنُوا فِي الْأَرْضِ وَلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إليه والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استعى إلى السماء فسواهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خريفة قَوْمٍ اتَّجَعًا فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَاسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ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 فَإِذَا مَا أُنبِئُوهُ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ فِإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 ولا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَادْعُوا لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ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 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا لكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آلة العون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة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 إِنَّهُ هو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ أَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَن نَّعْمَلَ عَلَيْكُمْ رَغْمًا أَن أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ المن قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القضية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غيرا الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لجز من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد كل أناس مشربه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 هَوَ قَوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَغِيثُونَ الَّذِي هُوَ أَبْنَاءُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكترون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصر وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أدرهم عند ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقهم رفعنا فوقهم كبرهم اتخذوا ما اتيناكم بقوه اتخذوا ما اتيناكم بقوته واتكم فيه العذاب فتقم ثم توليتهم من بعد ذلك فلولا فطموا الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الشبس فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا فردة خاسرين فجعلناها لكالا ما بين عليها وما خلفها ونويرة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 أَوْ هُوَ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دُونَ نَعَتَهُمُ غَيْرَ مَا مَالُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ, فاقع, فاقع لَوْنُهَا تَسَعُهُمَا قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شافها علينا فإنا إن شاء الله لمهدكون قال إنه يقول إنها بقرة لا بلون تفير الأرض ولا تسكي الحق مسلمة, مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن فذبحوها وما كاتوا يفعجون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخدد ما كنتم تفهمون فقل نضربوه ببعضها فذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات بعد لكم تعقلون ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك هيت الحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفكر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهدف من قشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 إ قَلََا بعضُم إِ بعضضٍ قَ قوا أَتُحَثُونَهُم بِماَا فَتَحَ اللهَّهُ عَكُمْ يُح تُكُم بِ ي دَرَِّكُمْ ففَلَا تَعقون أَولَا يَعلَونَ أََّ الله عَلَم مَا ينْشَمّونَ وَما ي وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون كَأَثَرِ الَّذِينَ سَبَقُونَا عَلَى الْعَهْدِ ثُمَّ عَادُوا عَلَيْهِ فَأَصَمَّنَا وَغَشَّاهُمْ ظُلُمَاتٌ فَأَعْمَى الْأَبْصَارَ ۗ وَأَيْنُ لَهُم مَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَيْنُ لَهُم مِّن دُونِهِمْ ۖ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۖ قُلْ أَلَمْ تَعْهَدُوا عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا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 لا تعبدون إلا الله رب الوالدين إحسانا وفي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تعليتم إلا قليلا منكم وأنتم وَإِذَا قَطَعْنَا مِنْ لا وَأَرْجُلِكُمْ لَنْ تَشْفُوا بِهِ وَلَٰكِنْ تُخْرِبُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ بِيَارِكُمْ ۚ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هؤلاء وتخلطون فريقا منكم من بيائهم تظاهرون عليهم بالإثم والعرغان فإن يهتمكم أشارا تفادوهم وهو محرم عليكم إقراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولاك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآفرة فلا يخفق عنه العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده لرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الخدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقالوا فلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على بِكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَمَا نَحْنُ مُعَذِّبُونَ إِلاَّ بِأَمْرِ اللَّهِ بغيا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أَن يَقُولُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يَنْزِلَ اللَّهُ فَضْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِكُلٍّ كَفَرٍ عَذَابٌ مُهِينٌ فَإِذَا قِيلَ لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويفكرون بما غراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله قلوا إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فَإِنْ أَخَذْنَا نِفَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَشْرَبُوا في قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِذَلِكَ سَمَّاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِن قُل إِن كَانَتْ لَهُمْ الْدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ فَانْتَظِرُوهَا إِنَّ اللَّهَ فَاصِلٌ حُكْمُهُ وَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل كَانَ كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما رين يديه وهده وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وتبريل وملكانه فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا يغفر بها إلا الفاسفون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا مَبَذًا فَرِيْكٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يُؤْمِمُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَشُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكل الشياطين على أوليك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمانهم أحد حتى يقولا إنما نحن فكمة بلا تفضل فيتعلّمون منهما ما يفرّفون به بَيْنَ المرض وتوجد وما هم بضاقين به من أحد إلا به النظلا ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما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 وللكافرين عذاب أليم ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يحتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما جئل روسى من المقبل ومن يتبثل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفس من بعد ما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 وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يرتادوها في حشره وسع في خرابها هناك ما كان لهم ان يدخلوها الا قاطئين لهم في الدنيا حسن ولهم في الاخرة شرط عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عظيم فقالوا اتقر الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قالتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون وقال الذين لا يعلمون لغ لا يخلمون الله أو تأتينا آية تَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْمِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِينُونَ إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مدلته قل إنه ذا الله هو الهدى ولئن استبعت أهلاءهم بعد النبي داءك من الألم لما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتدونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائي نذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني حضرتكم على العالمين واتقوا يوما لا تبزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعتهم ولا هم مصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعرك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأنهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ بَنَى الْبَيْتَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ طَهِّرْ بَيْتِي يَا اللَّهُ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْحَافِظِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ من من من من بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر قال من كفر فأمثعه قبيلا ثم أضطره إلى عباد النار ورسى المصير طيب ينفع إبراهيم الفاعل من البيت وإسماعيل رب لا تحبل منا إنك أنت ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك ربنا وامنا نسكنا وصبغ علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابدل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب إنك أنت العزيز الحكيم ومن يغرب عن ملة إبراهيم إلا من سكيها نفسه ولقد اشتقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمته رب العالمين وَصَاغَ بَيْنَ هَٰذَا وَبَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَنكُم كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يعقوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَهُ بَنُوهُ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قالوا نعقب إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاء إلها واحدا ونحن له مسلمون ذلك أمة طبخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدون قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَارِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ بَرْبِ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 قُلْ إِنَّ تَعَالَىٰ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَنَا أَمْرُنَا وَلَكُمْ أَمْرُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله ومن أطلع من من كدم شهادة من عنده من الظهر فمن الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكن ما كسبتم ولا تسألون عن كانوا يعملون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 لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوب رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا لمسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ان الله غافر بما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلد بعض ولئن اتبعت امواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك لمن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليفهمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل مجهة هو موليها أسترق الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرجت فعل وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق نضر بك ومن الله عما تعملون ومن حيث قرجت فعل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فعلوا وجوهكم شطرا لألا يكون بالناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني أَوَلَمْ نَأْتِكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَا تَكْفُرُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ويعلمكم, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكِّرُوا إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إما الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات فالأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والدوع ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون إن الصفا والمرد من شعائر الله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 أولئك العلم الله والعزم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتو عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها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 وَنَفُثَ فِي الْمَاءِ فَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ نَهْرًا بِفَضْلِهِ وَبِتَوْفِيقِهِ لِيَبْلُوَ مِنْ عَمَلِهِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ من مَاءً فْأَحْيَا به, بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وبت فيها من كل وتشريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض لآياته لقوم يعقلون ومن الناس من يتقد من دون الله أن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِن دَارُوا حُبًّا لَّهُمْ تَحِبُّ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تغرأ الذين مِنَ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وَقَالَ الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريه الله أعمالهم حسارات عليهم وما هم بخالدين يا أيها الناس كذوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء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 واشكروا لله إن كنتم إياب تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والسمى لحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قبيلا أولئك ما يأكلون في بكونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا طلالة دين هدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لكي شقاق بعيد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 وآت المال على حبه ذوي القوبى واليتامى والمتاكين وابن السبيل والسائلين والرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والوؤون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البساء والضراء وحين البس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم انقصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى تَمَنَّوْا فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاسْتَبَاحَ بِالْمَعْرُوفِ فَاسْتَبَاحَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ يُرْفَقُ بِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أليم ولكم في القصاص حياة مياه للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبتلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جَنَةً أَوْ إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليم إن الله رسول رحيم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 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فرية من طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام حقا يريد الله بكم لنسرى ولا يريد بكم العزر ولتكملوا العزة ولتكفعوا الله على ما هداكم ولعزكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم كن لباس لكم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 وَلَا تَقُل أَمولَقُ بَينَكُم بِلفَْمِلِ وَتُدُرُوا بِهَا إلَ الحُكامِ لِلتَأُّلوا فَريقًَا أَمُّال م لتَّلوا فَريقًا مِن أَمالَّاسِجِف وَأَن تُمْ تَلََم قل هي مواقيد للناس والحد وليس البر بأن تأتوا البنوت من ظهورها ولكن البر من اتقاه وأتوا البنوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعفدوا إن الله أي حب المعتدين واقتلوهم حيث فقفتموهم وأغردوهم من حيث أخردوكم والفتنة أشدت من القتل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 وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا عَلِمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَفْشَلْتُمْ فَمَن يُقْبِلْ لَكُمْ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي رحلة فمن كان منكم مريضا أو به أبا من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نزد فإذا أمنتم فمن تمتع من عمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشعة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أطلتم من عرفات فاذقوا الله عند المشعر واذكرونه كما هداكم وإن كنتم من قلبه لمن الظالمين ثم أسيضوا من حيث أفار الناس واستغفر الله الله غفور رحيم اِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَكُونُوا هُنَاكَ ذِكْرًا لَّعَلَّكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَنَنَاسٌ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خَلَاق وَآمِنَهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاتَّقُوا فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم لِمَنِ لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألف الفصام وإذا دولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والمس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإفر فحسبه جهنم ولدس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضى في الله والله رخوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عزو مبين فَإِن زليتم من بعد ما داءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يكفيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وخضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سال بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبثل نعمة الله من بعد ما داءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا حياة السمية ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتفروا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب للحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا انزَلْتَ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتَ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَذُلِّلُوا حَتَّىٰ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 والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحفوا شيئا وهو شر لكم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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرزمكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمس وهو كافر فأولئك حقصت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَفُولٌ رَّحِيمٌ يسألونك عن الخمر والميسر قل في إما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقونك للعرض كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عليتانا قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من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 ولعبد مؤمن خير مِن مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والبغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعدهم يتبكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فعتد النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطردوا فإذا تطهرن فاختوهن من حيث أمر رسول الله إن الله يحب التوابين وَمَا شِئْتُمْ حَطٌّ لَكُمْ فَاتُّوُوا حَظَّكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ عَلِمَ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ مَعْضِلَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوهُ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ الناس الله سميع عليم لا يؤاخذكم الله إلا هو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يكلون من نسائهم ترفص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الصلاة فإن الله سمع عنه والمطلقات لا تغفصن بأن خجنة لا تتفرون ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن, إن كن يجهن بالذال واليوم الآخر ورولتهم أحق بردهن في ذلك إن أردوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مغتان فإن شاكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحين لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان يقافا لا يتيرا حدود الله فان شئتم الا يكون ما الله فلا جناح عليهما فاداتنا عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعز حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنفح زوجا غيرك فَإِنْ طَنَّفَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا هَنِيئًا مِّن تَرَادعٍ ضِمَاءٍ قَيِّمًا عِقْدُهُ لِلَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ قُتُلُوا ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ فَمَاذَا رَبُّكُمْ وَمَاذَا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِيحُوا بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا وَابْتِغَاءَ لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّبِعُوا آثَارَ مَا وَأَنْزَلَ عليكم, عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ فَتَذَكَّرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ نِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ بالمعروف. ذلك يوعظ في من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أسكى لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَالنْوالِ ل تُ غقِنَ أَولادَهَُّ حَوْلَْمِ كَانلَْنِ لِمًَا آادَأَم فَِّ بوق وَلَ المَوْلودِ لَهُ لِذْقُ وَكِسوَتُ فِيمَعْرُ لَا تُكََّفُ نَقْسٌ إَّا شَهَا لا تضار والدة بولدها ولا موجود له بولدك وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا دناح عليهما وإن أردتم أن تستردوا أولادكم فلا دناح عليكم فلا تناه عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يترفون منكم ويذرون أسوادا يترفصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من المعروف والله بما تعملون قبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطب النشاء أو أتمنتم في أنفسكم عَلِيمٌ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُمْ مَSRًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا إِنَّمَا تَقُولُونَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَجْعَلُوا قِدَمَ نِكَاحٍ حَسَادًا وَٱلْكِتَابُ واعلموا أن الله يعلم مَا في أنفسكم فاحمروه واعلموا أن الله خفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتهم النساء ما لم تمسوهم أو تفرضوا ومتعهن على الموشع قدره وعلى المختر قدره متى يعمل بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا أن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 فإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَارْكُضُوا تَتَبَّعُوا ذِكْرَ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من المعروف والله عزيز حكيم وللمفلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خلطوا من ديارهم وهم قلوف حذر المعور فقال لهم الله موتو ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا فِي سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من بل الذي يقرر الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض وينشط وإليه أَنَّ جَرَى إِلَى الْمَلَأِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدُ فَا إِنْ قَالُوا لَنَا إِنَّهُمْ إِذْ قَالُوا, إذ قالوا لَنَا إِنَّهُ بَعْدَ مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَهَا لَعَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخذبنا من بيالنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يقوم له الملك علينا ونحن أحب بالملك منه ولم يهت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وجاده بثقا في العل والبسك الله يختي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ألكه أن يختيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية, وبقية مما تركاه موسى وآل الرجون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم كنتم مؤمنين فلما قصل قالوت للجنوب قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعنه فإنه من إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا صاقة لنا اليوم الجالوس وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاح الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما فردوا رجال توجل به قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتفت أخذامنا وثبت أخذامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله فقتل داود جالوس وآتاه الله الملك والفكمة وعلمه مما يشاء ولولا نفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ذلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ذلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيبناه بروح خدس ولو شاء الله مختتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مختتلوا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 الله لا إله إلا هو الحيء قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماعات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أيديهم إلا بما شاء وَسِعْ قُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْرُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَطِيمِ لَا إِكْرَامَ فِي الدِّينِ قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد اتمسك بالعروة والقال انتصام لها والله سنم عليهم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اوغياؤهم طغوت يخرجون يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 فهو الذي كفط والله لا يهزم قوم الضارنين أو كان الذي مضى على قضية وهي قاوية على عوشها قال ان ما يحييها الا الله بعد موتها فاماته وهو مئات من ثم بعثه قال كم الذي قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل نبثت عام فانظر فانظر إلى صعامك وشرافك لم يتسمى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نفسوها لحما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 ثم اجعل على كل جبل منهم نبسا ثم دعوهن يدينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل شنبلة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يذبعون ما أنفقوا منا ولا أبا فهم أجرهم عند رفهم ولا خوش عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وعثرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله وعليم حليم يا أيها الذين آمنوا لا تلقنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما لرغى الناس ولا يؤمن بالله واليوم آخر فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابر فتركه صلبا لا يخذرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين فمثل الذين ينفقون أموالهم بثغاء مرضا في الله وتذفيتا من كمثل جنة بربوة أَصَابَهَا وافل فآت أكفك لها ضعفين فإن لم يصبها وافل فقط والله بما تعملون بصير أَن أحدكم أن تكون له جنة من تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابا إعشار المجيه نار كذلك يغين الله لكم الآيات معلكم تتفكرون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 الشيطان يعدكم الفقرى يحضركم بالفحشى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يهتل حكمة من يشاء ومن يهتل حكمة فقد غوثي خيرا كثيرا وما يذكر بالله أولو الألباء وَمَا أَنْتَ ثَقَتٌ مِنْ نَبَتٍ أَوْ نَطْرٌ مِنْ نَثْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ أَصْفَا إِذَا تُدْخَلُوهَا فَاتِتًا عَنْ مَاهِ وَإِن تُخْفُوها وَتُقْهُوها أَلَكُمَا أَفَهُوَ قَيُّومٌ لَكُمْ وَإِن كَفَّرَكُمْ مِنْ شَيْءَاتِكُمْ الله بما تعملون قدير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بطغاء رجل الله وما تنفقوا من خير يرب إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أخفروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أرياء من التعفق تعرضوا من لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإنسان الله فيه عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والمهار سروا وعلانية فلهم أجروا من درسهم ولا خوف عليهم ولا يهم يحسنون الذين يتكون الغبى لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتفققوا الشيطان من المسجدين ذلك بأنهم خادوا إنما البيع مثل الضبا وأحل الله البيع وحرم الضبا فمن جاله موعة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الضبا ويرجي الصدقات والله لا يحب كل كثار أكين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقابوا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا استقوا الله مدر ما ذاق يمن الغفراء انكم كنتم في فان ان تفاروا بعده بحرب من الله ورسوله وان تبسطوا فلقه اوض اموالكم لا تظلمون ولا ظالمون وان كان ذو شره فنغواكم الى وأنت فاستقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واستقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا كلا ينتم بذين إلى أدل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاذب بالعلم ولا يغفك عنه ان يقتضى كما علمه الله ان يقتضى الذي عليه الحق وان الله ربه وان يستقي الله ربه ولا يغقص فيه شيئا فان كان الذي عليه الحق جافيا او ضعيفا جافيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمنه فلينل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء لا ماتوا ولا تسألوا أن تكتبوه قضيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقتط عند الله وأقرم للشهادة وأبنى ألا تختاروا إلا أن تكون تدارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم ذراع ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاسب ولا شهيد وإن تبعوا فإنه خسوق بكم وابتقوا الله ويعلمكم الله والله ببين شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاسبا فرهان محبورا فإن أمر بعضكم بعضا فليؤذل لبهت من أمانته وليتق الله ربه, وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يبتمها فإن له آسم قلبه والله بما تعملون عليم بالله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويغفر من يشاء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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا خاقة لنا به وأقعدنا وعفرنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكاثرين